لا اله الا الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم, تولوا عنه وأنتم تسمعون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 وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلّوا وَهُم مُّعْرِضُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ يَا أَيُّهَا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا ان ان الله يحول بين المرء وقلبه ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خا اصْصَحُ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصٌّ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ تَمْقَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ الأرض تخافون, تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَفَكُمُ النَّاسُ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَأَوَاكُم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وتخونوا عَتِيكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنوا اتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنَّ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيَكفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ويغفر لكم والله ذو الفضل وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ إن هذا إلا اساطير الاولين واذا قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا فامطر علينا حجاره من السماء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 إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وَم كانَان صَلَتهُم عادَ البَيْيتِ إِللاا مُكَان أَو وَتَصدْده فَذوقُ العذاَابَ بِمَاكُ تُمْ تَكفرُرون إِ الذيذينَ كَفَيون فِ قُونَ أَمولَم لَصُدّ سَبِِلل فَسَي فِ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 ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله فِي جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلفت وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سَنَةُ الْأَوَّلِينَ وقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنْ آنْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ